وقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعقونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا َفَعْنناَقَهُم مخورَ بِم تاقِهِم وَقُلنا لَهُ مدقُ البَادسُ الجدَ وَقُلنالَهم وَقُلنا لَهمم وقلنا لهم لا تعددوا في السَّدةِ وَقَذْن مِنهُ متَاقًا غَليضَاب فبِماَ قظِهِمْ مين قَر دي آيات إله وقتلهم وقتلهم الأندياء غيرهم وقولهم كله بناء وقولهم كله بناء فمن قلوب بل قضى الله عليناكبرهم فلا يؤمننا إلا قليلًا وذمفهم وقولهم على رؤيا اهتانا عظيما أوقن ان قدل المسيح عيسى بن مريم رسل الله وما قتل وما صلب ولكن شُبّه له وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما له ما له لم ذي من علم الا اتباع ظن الا اتباع يقينا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 وَأَخْدَعُهُمْ الرِّبَا وَقَدَّنُوهُ عَنْ وَأَخْدَعُهُمْ الرِّبَا وَقَدَّنُوهُ عَنْ هُوَ أَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ من والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح كما اوحينا الى لوط والنبيين من بعده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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قُلِ الله يختيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نسف ما ترك وهو يرتها إن لم يكن لها ولد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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا أمين البيت الحرام يبتغون قبلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللانب والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع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 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر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 اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك وكأصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلا خَدَخَدَ اللهَّهُ مِتَاقَبَنِي إ الصر إِ وَبَعْنا مِنْهُثْنَي عشرَ نَ قيبام وَقَالَ اللهَّهُ إِي مععَكُم لإِن أَقَمْتُُ الصَّلاةَ وَتَيتُ مُزدَكةَ وَآمَُم بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُوهُم مَّالًا حَسَنًا لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ وَ بِم نَقضِهِم م دَاقَهُم للَعََّهُم وَجَعللنا قُلوبَهُم قاسَ يحَركُونَ الكَلِمَ عَمَّ وَابِغهِ وَنَسُ حَبًّا مِما لُْتِوبِ وَل تَزَالُوا تَبّلِر علىلَى قَا إِة مِنهُم إللا قَليلًَا مِنهُم فَعُْ عَنْهُم وَاصبَح إ اللهَّه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 وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ, وأمه وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم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 يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلٍ أَن تَقُولُوا مَا شَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 فتُعَلَيْهِم النذ أَ بِنَي آدمَمَ للِحَقِْ إِذ قَرو بَا قُرربًَا فَتُقُبّلَ منْ أَحَدِهمَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَ أحدَدهِمَا وَلَمْ يتَقَبّ مِنَ الْآاقَض قال لأَقُتُلََّك طَالَئماَا يتَقَبَّلُ اللهَّ مِنَمُتَّقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن نسب ابي اسمي واسمك فتكون لأصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين ثَ الله غاب يبحَتُ في الأرض يورهُ كيف فَوارري سَءةَأأَخِي قال يويلَد أعجَسُ أن أك مثل هذا الغراب فعجستتُ أنكَ مثل هذا الغرابِ فَأواار سؤتَ أأَخِي فأَصدح منن النادِين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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا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 فإن جاءوا ففحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت ففحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم التوراة فيها حكم الله ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّدَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ فَأُولائِكَهُمكَافِون وَكَتَ بِنَا عَلٍَْ فِيهَاأَ النَّفْسَ بِنَّفْس وَالْعَينَ بِالعَْمِ وَْأَن فَ بِالأَنْ وَْأَن فَ بِالْأَنْفِ وَْأُدونَ بِالْأُدُنِ والالسَِّ بِالسِّ وَْجوحَ بِصَاصِ فمَنْ تَصَدَ فَض فَهُوكَفَجُ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 وَأَنحكمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِنَا ۗ أَنزَلَ اللَّهُ اِن تَوَلَّوْا فَاعْلَم اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي أَوْ أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء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 لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِلْقَبَرِكُمْ وَلَكُفَّارٌ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن كنتم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 إلينا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَهْرٍ مِّنْ فَالِكَ مَثُوبَةً عِنْتَ اللَّهِ نَلْعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْقَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانَهُ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 بَل يَدَاهُ مَرْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ نَاءُونَ ⟷ إِلَيْكَ مِرْوَضُكَ طُغْيَانَهُ وَكُفْرَانَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْأَرْضِ أَطْفَأَهَا الله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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مكتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ 117. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 118. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد قالت من قبله الرسل وأمه صديقة كان ياكلان الطعام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 أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا, وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من ذي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 وَلَوْ كانَانوا يُؤمنِنونَ بِلَّهِ وََّ بِجِّ وَمَا أُنزِ لَ إلَيْهِ مَتَّخَذُوهم مَتَّخَدُهُم أَْلَ وَلَِ كَكثيرَم مِنهُم